من مضغة ثم من مضه، ثم من مضه مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمّن، ثم نخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر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 Faida anzalna alihel maahetzet ve rabt ve abtett min kulli zewj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 ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير تاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق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 ثُمَّ الْيَقَطَعُ فَالْيَوْمَ ظُرَّ هَلْ مَا يَغِينُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ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 هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من النار، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نارين صب فوق رؤوسهم الحمين. يُصْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِم وَالجُلُودِ وَلَهُمْ مَقَامٌ مِنْ حَديدِ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ مِنْأُعِدُوا فِيهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقوا عذابَ الحَرِيمِ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 وَإِذ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكْعِ السُّجُودِ وَإِذْ نَفَّسَ النَّاسُ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ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 مسما ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا من سكلي يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأعناق فإلهكم إله واحد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 افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب ينعقلون بها او اذان يسمعون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَخَيْرُ الْرَّازِقِينَ لَا يُدَخِّلَنَّهُمْ وَدَخَلَ يَرْضَأُنَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يُولِجُ الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويولج النهار في الليل وأن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 الناس لرؤوف الرحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون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 لا تأبيكم إبراهيم وهو سمّاكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء أعل الناس